مرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئة ينقلب إليك البصر خاسئة وهو حسير ولقد زيننا السماء الدنيا بمصائب وجعلناها رجوما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 تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا, وقلنا ما نزل الله من شيء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 اامنتم ممن في السماء ان يخسف بكم الارض اي يخسف بكم الارض فاذا هي تمور ام امنتم ممن في السماء ان يرسل عليكم حاصبا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 ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم لكم ينصركم من دون الرحمن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 أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءً أهدا مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا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 ما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تبدعون ارا ايت ان اهلك ليلله ومن معه او رحمن من يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن قل هو الرحمن به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتلكم بما فَمَن يَأْتِكُم بِمَا إِن مَّعِي الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولا الضالين قَوْمَهُ أَنْ أُنْذِرَ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُون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 فلميزدهم دعاء إلا فرارا وإن كلما دعوتهم لتوفير لهم جعلوا أصابعهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستوشوا ثيابهم وأصروا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 يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا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 والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله واتبعوا من لم يزدهم ماله وولده الا خسروا ومكروا مكرا انكم بارا وقالوا لا تذرن آلها تكم ولا تذرن والدا ولا سواعا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 ما خطئتهم أغرقوا فأدخلونا راع فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح الرّب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا